أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاحب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان من مخلق خلق, خلق من أدراك يُقْرَضُ مِنْ تَيِّ الصَّلْدِ وَالثَّرَاءِ إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ يَوْمَ تُدْكُ السَّرَائِرُ فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ السَّمَاءُ ذَاتُ الرجع وَالْأَرْضُ ذَاتُ الصَّدْعِ إِنَّ